أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فإلا تغفرني وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام من نَذَرٰكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّنْهُمْ من نَعُكْ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ اَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِى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 قُل لَّكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ